سَلَّنَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزْزًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعْدُ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَطِينَ إلَى الْرَّحْمَانِ وَأَفْدَى وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقولوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا لكاذ السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من